the <laughs>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 فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك kum, jomel, de kwaamte, te bethoon. O, en ik had, ik فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الانعام لعبرة نسقيكم من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 ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب وانصرني بما كذبون فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك وَأَهْلَكَ إِلَّا من سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تخاطبني فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ Voorzitter, ik wil de collega's van harte bedanken. Ik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 يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعكم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون Eiijdt u, an u, iedermaal, en u, als u, hebt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 قرونا اخرين ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون ثم ارسلنا رسلنا تترى ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء اتى الرسول ها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى واخا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 ما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما, وآويناهما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 وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به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 شركون والذين يكتمون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون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 قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساقير الأولين Kul man de aarde en man in haar, in af,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 Bijl اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله ما يصفون عالم الغيب والشهادة افضل ان تكون افضل ان تكون تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين افضل يدفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون حتى إذا Bijroeg je haar, kale rook, bijroeg je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 أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تكذبون؟ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجِنَا ودنا فان الظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم عشتم في الأرض عدد السنين